يعني جل سفور هنا طلع. السؤال يقول كيف أستشعر عظمة الله عز وجل في كل أحوال؟ حتى لا أجرع على عصيانك السرير أو العرق ما شاء الله. وحتى لا يغيب عني أن أغطي الله في كل أحوال. اللهم صاعم. لا تجعل عن هذا عذرا غير سئني مخلص. سنقرأ الله أن يصورنا في الدنيا والعقب. فهذا سؤال وليه. هذا سؤال وليه. يحفظ الله عزوجل. الله أخبر نشأ الله إن الله وإن الله رجعه إن الله وإن الله رجعه حتى الزخوة معنا الآن جاء أنا ملك الموت وكان معنا ولم نشأ فيه إن الله وإن الله اللهم نتركنا على ايمان. اللهم نرسل لنا لخاطمة ايمان. اللهم نرسل لنا لخاطمة ايمان. اللهم ارضنا الله قبل الموت دول. وحيد الموت شهادة. وقعد الموت سنة نوضعنا. اللهم بإينا نشكل وان هذا الاخر كان معنا ايمان الشعيط. فتعمل نزد رحمك. واعط عنه يا رب العالمين. اللهم نتركنا على ضاعه. اللهم <سؤال> اجعلنا على قاعة اللهم اجعلنا على قاعة اللهم عقلي وقعن اللهم اللهم عقلي وقعن اللهم عقلي وقعن اللهم عقلي وقعن اللهم عقلي وقعن اللهم عقلي وقعن اللهم عقلي وقعن اللهم عقلي اللهم عقلي وقعن اللهم عقلي وقعن اللهم عقلي اللهم عقلي وقعن اللهم عقلي وقعن اللهم عقلي وقعن اللهم اللهم عقلي وقعن اللهم عقلي وقعن اللهم عقلي وقعن اللهم عقلي وقعن اللهم عقلي وقعن اللهم عقلي وقعن اللهم عقلي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 يراك الله عاصية. حريصا على الدنيا وللموت ناسية. هذا جيد لقاء الله واللحل والسرى. ويوما عبوسا تجيب فيه النواصية. لو ان المرأة لم ينزل فيابا من الترى فجرد اريانا ولو كان كاسيا. ولو ان الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا. ولكنها تفنى ويفنى نعيمها. وسلقت فنوم والمعاصي كما فيها. كنت أتمنى أن أصلي على هذا المحر لكن نسأل الله أن يرحمه، وأن يختم لنا ولكم سريعا لقاسمة الإنمان ومع هذا أعجب رحل الانتجابة على الأسئلة وأسأل الله تباك